وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا رُصَلُ قتَت لأي يوم أُجِلت لَيْومِ الفَصْلِ وما أدرى كَمَ يَوْمِ الفَصْلِ وَإِلَيْهِ يُومُ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلو يوم ذل للمكذبين ألا نجعل الأرض كفاة أحياء أو موتة وجعلنا فيها غواصين شامخات وأسقيناكم ماء أمطرات ويلو يوم ذل للمكذبين إن طلقوا إلى ما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 ولا يُؤذن لهم فَيَعْتَذِرُونَ وَإِلَٰهُ يَوْمِ ذِلَّ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعَنَاكُمْ وَالْأَوْلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كِيدُونَ فَكِيدُونَ وَإِلَٰهُ يَوْمِ ذِلَّ إِن إن المتقين في ظلال وعيون فواكه مما يشتهون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون